ثُمَّ دَنَا فتدلى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى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 تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن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 ''İn ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما فِي السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا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 ve alıysa insan illa ma səya ve an səyehu seuf yıra, thumma yıjzahu jaza al ova ve an ila rabbek al muhtha ve anhu hu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 هذا نذير من النذر الاولى اذفت الاذفه ليس لها من دون الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتمحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله